ويقول ابن القيم رحمه الله وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحب الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهي من أعلى المراتب السنيان فكيف منصب التوقيع عن رب الأرض والسموات يعني أنت هم تفتي في الدين كأنك بتوقع عن ربنا يعني ربنا هاتذين لأنك توقع عبر ربك وعبر رسولي داخل فحقيقة بمن يقينا في هذا المنصد منصد السوجع لله يرمي علي مين منصد تعليم الناس الدين منصد فوتي الناس من الخطاق أبنين كلامك دعلي أو تقولوا خلاق بتخبطها كذا وزي ما تيجي بهوانك يعني أنت موقوف بين إلهي لله من الله سبحانه وتعالى على أي أساس تفتيت بهذه الفتوى وماذا أردت به ماذا أردت به هو قال ما من الخطيب يخطب خطبة إلا والله عنده كان سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها أردت بها أردت بها جان رحت تخطب في التحرير عشان يجبوك أي حالة يعملك أي حالة ولا رحت لله تظاهر الناس على تبيير المنكر وغد الفساد بتخطب تستمر وانتكر عمرك جمال جاي تخطب دلوقتي لحين عدد العمر الجبان والمتنافق وبالدام جاي لان بستورة تخطب خيه وتهابن بها بعد أن المر وبعد المنطقى ولو هل تريد وضع الله؟ ولا تريد الشهرة والجانب؟ أنا الحمد لله والله سائر بها لي من يوم قلت من يوم ما اشتغلت بالدعوة أكتر من 30 سنة دلوقتي وأنا سائر انا من 30 سنه صرت في الجيش خدوني مسئوليه في الجيش في الجيش كنا اتنين مشايخ في الفرقه 7 الخامس معليه في القرباء طلعوا مسئوليه مسئوليه التدريبات وكان قائد الفرقه الصفيه بجناب قائد الفرقه 7 وكان قائد الجيش الثاني كله موجود وكان موجود روتر كتيرة جداً كتيرة جداً تقريباً أقل ومضار وأمتع جمعته مختاروني أنا في يوم الجمعة والكاتف المأمورية الداخل يوم الجمعة مختاروني أنا بعد واحد وثمانية عسكري مجالب بعد الناس بعد التصانص بعد الزارت بعد الزارت ها؟ عسكري مجالب لا أسكري أسجاري خطبت خطباً بأسجاري وبعليه خطبت خطباً خطباً خطبت خطباً على المسعد ولو الضباب ما يقولون للجل نعوده وما بك شفناك خطبتاً جديد وبعد الخطب قال ركو عريف وندوله عشر جنيه سرخوله عشر جنيه وكفق ونستلوه 15 يوم في خطبه عريف ركول عريف قلت بأخذ نبكيش وانا في المأمورية دي كانت صافية مفتنة وقال لأحضر نخل بربع ساعة قلت لب طيب بس يعني أنا عام نتاك إن أنا هاي مسألة كان في بعض الوقات ومتسيب بالدين حق ما تزيخ دا اللي بيفسق ويبقر بيكا سيكل وميبقى أبو زي صفرة ناس بي مطيبين جدا مسيب دوم فرخون بقرانة ساعة Jeg døde til å få deg over 성 av S Из-isty. Besch hanver ofints i det De gjør mig på A-R就會 vir lem på �en og han da som teknyer de Me fortunkere og haies him cars slik på dem illnesses Kanske har hmm. ikke sagt end at ولا يقول دي حاجة وهو ما روح يفعله وكان العميد موسعد داي عبدي جدا لما روحي فتينت كان يقول له ها تفيدوا الشي محامة كيف زميدوا الشي محامة إيه لشي محامة اتبعوا اللي يولع فتبك كان يسمعني فتبك اتدونه كنت أكل عساكر كده كانت بركات عجيبة نيجي عساكر من هنا, هنا كنت أقدم له أقول لأني جعان عندك سأقول له عني أنا جعان عندك سأقول ساق له عني ساق كانوا توصوبي في الكتين في الزجل وكت ما بنعش أكل عن أي عزكال يسأل أنا أكل جاي جعان جاي معايتك خلق المفروض أن الدعاء يكون في زبط وردائينا حتى ولو علم بقى ميباش دعية ميت ميباش نايم ما بيدفع على مريض القلب الذي يبقى دائما ثوره على كل المنكرات اللي في البيئه واللي في الوطن واللي في الامه هو هيثور ثوره في التحرير خلاقه روحه كل منكر ثور <تصفيق> على كل ظلم في الأمة ثور عشان الناس تبعد عن البوكر وعشان الناس تقرق من ربنا سبحانه وتعالى وده النصر الحقيقي لنصر الكبير لكن وواعد بالله وتاقي لله سبحانه وتعالى يا لك قصيره <تصفيق> ما لا ينفعو فقد ليك النور هيك وبعد ذلك النور تندفع بايه بيقين اكبر ملنا بصرتك النور يا مدينه الامان ان تتقوا الله عز وجل بالله فرق فرق ايه في المؤمنه نور في القلب نور في القلب ربنا سبحانه وتعالى لكبي على حقيقه الامور كما يك في وقتك تعرف معروف والمنكر منكر الخير خير والشر شر لا تجتبس الحق البا البق لكن تدس عده الاشياء ولو ردوه الى الله ورسوله ولا ردوه الى الله ورسوله من بالله ولو ردوه الى الله ورسوله لعلامه الذين يخبطون نعم نعم التطبيق دي وبالتقى والعين بمعنى ما طلوه عدوه جانبه ويحن نصليش وانا نعلم ما احسن رملاي منفع قرر منفع قرر ما بصدق هو عزم اه ده دروش ليه دي يصليت ايه ادعوه يصليت ايه نصليت واستقام وحسيت ان هو فعلا داب وبقى بويته منما ان واحد كده ويقول جايز ينفع جايز النبي قال من طرقونا إيه؟ <تصفيق> والحسد المصري قال زوجها إيه؟ برجل يتكن لها إن أحبها وإن أراضها إياك أنا أكتب أن أستعجل ما أستعجل ربنا يزوج البنات أمه المحن. ربنا يزوجه بوسعي وإيه شباب بحيث البنات ما تلاقيه إلا صادقين ربنا يزوج شباب الله باللغه البرتغاليه والحقوق والواجبات ويتم الشرح بكل الصور والانواع نذ لوح الفن ونحطبه يكون لو خليق او موظف بمعدل دم جديد اولا او والد او تبارك وتقدس وتلدك عن ذلك عضوا كثيرا تسبح له السماوات وتسبح وال كثير وعلم شيء الا يسبح بحمده لا تفرون تسبيحهم انه كان حليما ايه غفورا غفورا دي هيات اللي وكل قد علم صلاته وتسبيه نعم كل قد علمه كيف يخلي وكيف يسبي نعم كله ابن سيد اللي يقف اللي يسبي ده بيديد معنى بيديد معنى ان انت لما تقعد لوحدة كما تدخل المسجد والمسجد قاضي والتلكن كده على الحيطة وتقعد كده تسبحوا لأخو ما تحسش ان الحيطة دي غريبة عنها عدوك ولا جرمك ولا غريبة عنك ولا بتجسين لأنها ايه؟ بتسبح بتسبح فانت اما بتسبح بتتجاوب ايه؟ معها اما تيجي ايه معانها؟ تبزعناها ايه؟ تبزعناها اما تبقى في الغير قاعد فوق الزراعة ولا بتحس البرزيل ولا بتقطع دورة ولا بأي حاجة بتعرف ان ايه؟ كل النبات ده بيسبح يعني... أما بتديك اما بنسبح بتجاوب ايه بتجاوب معاك انا فترة من عمري قرابه 5 أو 6 سنوات والله دايما النار عشان كنت شكل فيها قطبان وفاكر فشراي ودايما وانا ماشي اشكر الله سبحانه وتعالى كنت احس ان السياره دي زي اخت ليا في والله بسم الله كنت اشعر فيها انها بتحبني انها بتتجاوب معايا إنها تبقى فرحانة من بجر كبه إنها تبقى زعلانة المجنزل من منها إنها تبقى تفاديني أحيانا هي تبقى تفاديني أحيانا تبقى سالكة جلوب سالكة جلوب بركة ربنا سبحانه وتعالى رب ممكن يكون فاعلات عايزة إيه؟ عايزة ضبطة هل... ولذلك بعض الثلاث كان يقول إيه؟ كان يقول إني أرى, أرى يتعثر دابته وزوجته وسوق خله بزوجته اعمل الدم الحمار يبقى ده خرب برسيم يروح وقع يوقع ان اديت رجلي لسانها طويل لسانها طويل زي الست اللي كانت بتقول قدام بناتها جارت لسانها زي العقرب فبنتها سمعتها راحت لجارتها تقول لها ولدي اللي كده حاجه قلت لها ليه يا بنتي قالت لها العقرب عايزة تشوف ولدي العقرب ولا ولا ايه هم بيتربى ذلك ذلك ذلك عرفة تروح الديك تلاقي زبتك ذلك ذلك ذلك عرفة ذنبك ذنبك تعبد ربنا وتعرض بنا عن المعاضي تروح تلاقي زبتك سلك وجهة مبتسمة بتخدمك بحب بصدق بخلاص ما بتملش بسلمتك ما بتسمع لشيك الموحش أبدا دي ايه طاعتك دي طاعتك فقار ما بتبقى تاتي طيّر لله وده جد الدنيا كلها أعوال لك الدنيا كلها ودودة حبيبة لطيفة معاك ما تعمل زنوب ومعاصر تلك من معاك السفر وانت بتعمل إذا تلاقي الدنيا كلها عرب بعديد بعدها منا صلتهم ربهم بسبب زنبك الزنوب ولذلك ما نقولش بقى ان حسن بارك راح تتاعي ونعمل ما احنا عايزين ممكن يجيب لنا زلزي تلاته ولو ربنا ممكن يحاجه يسلط علينا في اليابان ممكن ممكن ده ينزل بينا ما له بيه من خزي ومن ذل من تدمير واكل ولذلك يجب ان نعترف والله العظيم يا دايما نحس اني بريء إن الثوره ان الثوره دي لو الاراضي بتاعت الارض دي هم ما يرجعوها مهلكه ربنا هو اللي دفعها جبل اه ايوه إن ربنا هو اللي دفع هو اللي ربنا اللي اثر هو اللي اثر وربنا هو اللي متولد استرول <تصفيق> من ايه اللي شطط فيها قطع منها ومن الشيطان ايه غاضي لكن اجي خير تختبر كله معروبا وربنا اللي اثار الناس واثار <تصفيق> الشباب تها عشان مدى مدى وقت ايه الشباب معنا في حاجة يخاف عليك لا انا هو فليفا وانا هو الناس انت عبدين معظمة وما في الزخ ودخم ضعيد جدا فقال لك انا خاف عليك اطلع لكن دي ممكن الجماعة اللي هم شوية يعني أزادة الجامعة والكضاء والمستشارين واللواءات تعيشون ده وفعل الجيش وانا كفاء نحسن وخد همسون ليه أنا بقول ده خمس ولا ست ولا أربع ولا ثلاث تلاف نسعب مليون نسعب مليون فسكتين فالشباب ده هم سعر لأنني ما سيش حاجة يخافوا عليها يشوفوا عليها بق بعضهم كان ومضيق من الفقر فقام وبعدين استنطق كل لان كل برده تعبان حتى اللي بياخد 3 و4 تعبان لان الحاجات ايه الحاجات اكتر حاجات اكتر هو مستاج الجامعه رو رعيد مصروف معين ده ابو استاذ في الجامعه ابن اللي ابوه له وقت الجيش عايز ايه مصاريف معينه عايز ليه ايه يريق بمقام ابوه عايز تلف كل ده القسلاح بتاع من 1000 ل 1000 يعني انا لو والله العظيم ما يجب يعاقب هما بس هيكملوا ما هو باخد 5000000 سبحان الله ما فيش عقابه في كله عارف عمان ده بيقولوا بياخد 5 التطبيق بياخد 70 ومع ذلك سرق كم بينبطهم على كل يهيه يديونه الفواتين وقالوا ان الحاجات دخلت الجيل وصرفت في الجيل في الجيل ومفهيه كيف يجب أن يكون؟ شوف كنا بنقول ايه؟ طبعا الغلاء الاسعار الغلاء الاسعار دول بيزينوا على حيات الفدان بيزرع الخوف الخوف كنت اقوله راح اقوله الخوف أقول على حياته وقاله ده بكامل بخمسة عشرين جديد ما يخذ دول المنجاة المنجعوية مريب أنا كنت تربح في كنت بدي لبقى بستة اتنقل منجعوية ده وديك كان انت عارف مين اللي لازل الأسعار دي أوي. هم بقيت تنزل من أراضيهم السوق هاي اللي عنده بقيت دليل جلاتة زي حالتك اتطرد لنفع ايه أوي. الأسعار زي ما هم هي أوي. رفعين ايه الأسعار فويل وليه بتصرف على كل شيء ولا يبقى الاول عارف ايه اللي كانت ايه عبد الناصر كانت الرواتب وايه اللي سددت الرواتب بكام طب عبد الج ساعه 110 جنيه 17 جنيه والله في ناس من رواتب يمكن ديجي ما تعرفش بدي بيت كويس أي حال لو عدت لك خمسة دي. من غلاء ايه؟ من غلاء اقرأت عيد لك كم سنة عنا بتشتري حد الطالب من غلاء كل شيء إلى كل شيء ولا انتقال هم لو جون عن كردونات كردون حبين ده مثلا وقاموا إليه افتح كردون من حقك تبني فدال في بنقول ده لحد ada